وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا هل سمعت أو مرت بك تجربة فطام الأبناء أكيد كل الأخوات تعرف هذا الموضوع لأن هذه التجربة ليست من السهولة بمكان. عادة تكون الليلة الأولى من أصعب الليالي على الأم وعلى الطفل. قلب الأم يكون محترق على الطفل وسط استغاثة الطفل وصراخه، لكن لا بد أن يفطم. لابد ان يتعود على عادات جديدة ويبدأ في التخلي عن الرضاع احدى الاخوات حكت قصتها مع تجربة ثطام ابنها قالت انا اتبعت معا سياسة النفس الطويل بدأت معه من بعد ما تم سنة من عمري. حسبت عدد الرضاعات الأساسية والعشوائية اللي بتكون علشان ينام أو إذا كان زعلان من حاجة وبدأت أقلل من الرضاعات العشوائية كل أسبوعين مثلا رضع وبدأت بطريقة لطيفة ألعب وألهيه عن الرضاع وبعد كده دخلت موضوع الرضاعة الصناعية وخلتها بدل اللي بياخدها وقت النوم لغاية ما وصلنا للرضعات الاساسية بدأت اقللها شوية شوية بنفس الطريقة لغاية ما تلغت في النهار وبقت بالليل بس وده طبعا كان التحدي الاكبر لكن برضو بنفس الطريقة بقيت أدي رضع صناعي قبل النوم فكان يدوب ياخدها وينام وبدأ ينام فترة أطول لأنه شبعان في الفترة دي بدأ يحاول يأثر عليا لكن أنا ما حسستوش أني فهمه وما تنزلتش أبدا لأن أكبر غلط أنك ترجعي خطوة ساعتها هتتعبي علشان تعملي الخطوة اللي بعدها بعدين بقيت اناقص رضعات الليل ولما يصحى اديله اي حاجة يشربها مية وينام لغاية ما وصلنا لرضع وحدة ودي اعدت عليها شهر ويمكن اكتر علشان ينسى تماما اي رضعات تانية وفي ليلة قررت انه خلاص حيتفطن ادت له الرضع الصناعي قبل النوم بنص ساعة واخترتي يوم يكون هلكان وعايز نام وخلاص ووقت النوم بدأت ألهي بأي شيء وكنت دايما أتواصى بالدعاء القرآن بالأناشيد فلقنا نام من غير صراخ ولا بكاء ومن ساعتها الحمد لله ما طلبش الرضاع إلا نادرا وكده يعني مش بإلحاح وبدأت الأكل الدهول واستمرت على الكلام ده واستشرت الدكتور قال لي جوعيه زي الصيام ثمان ساعات بالكثير هيطلب الاكل وبدأ بالفعل بعد ما كان معرض تماما عن انه يأكل اي شيء لاني منعته عنه اي قطع من الفكهة او الحلويات او اي شيء وبالفعل بدأ يستجيب وبدأ يتحسن لغاية ما فطم هو ده بالظبط موضوعنا طريق الترويد النفس هي بالظبط هي الطريقة اللي بيفطم بها الطفل عن الرضاع كما قالوا والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع ويبقى صعب قوي لو سبت له الحبل على الغارب انه بعد كده يستجيب لي وقت الفطان نفسك كده نفسك بالضبط كده بعد ما اتكلمنا عن تجديد الايمان في اللقاء الماضي بمعرفة النفس وبالمحاسبة حيأتي اليوم الاوان للكلام عن مجاهدة النفس وطريقة ترويضها. بس قبل ما نتكلم في موضوعنا عايز ابدأ بكلام للامام ابن القيم في غاية الأهمية بيعرفك حقيقة النفس وقدي ايه جواها افات وقدي ايه جواها عيوب وقدي ايه المجاهدة دي مش هتبقى سهلة ابدا بس بالاستعانة وبحسن التوكل على الله عز وجل الامر حيهون وحتشوفي ان عاقبة الامر ده هتعود عليكي ادي ايه بخيرات ادي ايه التزامك حيتغير تماما ادي ايه انتي هتعرفي يعني ايه معنى الايمان لو فهمتي درسنا النهاردة ده فهم جيد وعرفت ازاي تطبيقي تطبيق عملي مش مجرد كلام بيتسمع وللأسف ملوش حظ من التطبيق الامام ابدي القيم بيشرح حقيقة النفس فبيقول في النفس كبر إبليس وحفد قابيل وعتو عاد وطغيان ثمود وجرأة نمرود واستطالة فرعون وبغي قارون وقحط آمان وهوى بالعام وحيل الأصحاب السد وتمرد الوليد وجهل أبي جهل وفيها من أخلاق الحيوان حرص الغراب وشره الكلب ورعونة الطاووس ودناءة الجعل وعقوق الضب وحقد الجمل ووسوب الفهد وصولة الاسد وسفسق الفقر وخبث الحية وعبث القرد وجمع النملة ومكر الثعلب وخفة الفراش ونوم الضبع غير ان الرياضة يعني رياضة النفس ومجاهدة النفس تذهب ذلك فمن استرسل مع طبعه فهو من هذا الجن ولا تصلح سلعته لعقد إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ما ينفعش النفس دي هي اللي انت تبيعيها لأنها نفس غير مروضة نفس لم تعرف معنى المجاهدة اللي بيجي على بالك بتعمليه اللي نفسك بتشتهي بتشتريه اللي نفسك فيه بتعمليه هذا لا يصلح أبدا مع كلمة التزام واستقامة وإيمان عايزين نجاهد أنفسنا والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك وابن حبان في الصحيح والامام أحمد في مسنده وصحاها الشيخ الألبان في استصالة صحيح يقول المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله وانت بتسمع الحديث بالله شوفي ايه من الطاعات انت مقصرة فيها ومشكلتك انك مش عارفة جاهد نفسك عشان توصل لها. مش عارفة جاهد نفسك انك تزيد من وردك في القرآن او تجهد نفسك علشان تحفظي او تجهد نفسك علشان تثبتي ورد القيام او في الصيام او في الذكر او في أعمال البر اللي انت مقصرة فيها المجاهد الذي يسمى عند الله مجاهد هو الذي يجاهد نفسه في طاعة الله تبارك وتعالى فجهاد المرء نفسه أكمل الجهاد بل أفضله بل هو عنوان والسبب الرئيس في دخول الجنة كما قال الرحمن وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى أنا في البداية عايز أصحح لك مفهوم خطير قوي الأخت ممكن تقول المجاهدة للنفس دي صعبة قوي في الزمن ده وبلاش يبقى الكلام كلام إنشائي مجرد كلام إحنا بنسمعه كتير من الدعاء وأهل العلم لكن في الواقع إنه كلام نظري غير واقع بالمرة يعني إيه أجاهد نفسي هو ربنا خلقني كده حتى بتوع علم النفس بيقوله إن في صفات وراثية فانا اعمل ايه طبعي مش ممكن اتغير ما انا بحاول اطبق اللي بتقولوه لكن صعب ومش عايز اقول انه بيبقى مستحيل انا جاوب على الشبهة دي بحكتين بدليل شرعي ودليل واقعي الدليل الشرعي ان ربنا سبحانه وتعالى كلفنا وامرنا بهذا الجهاد وربنا لا يكلف احد بما لا يطاق وبما لا يستطاع الجهاد على ثلاثة أنواع مجاهدة العدو الظاهر الجهاد في ساحات القتال ومجاهدة الشيطان ومجاهدة النفس والثلاثة العلماء قالوا أنها تدخل في قول الله جل وعلا وجاهدوا في الله حق جهاده وفي قول الله تبارك وتعالى وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله يمكن كتير تفهم من الآية دي معناها في ساحات الجهاد فقط لا بمالك وبكل ما تستطيع جهد شيطانك جهدي نفسك في الله تبارك وتعالى وقال الله جل وعلا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين الإمام القرطبي في التفسير ذكر عن أبي سليمان الداراني أنه قال في تفسير هذه الآية ليس الجهاد في الآية قتال الكفار فقط بل هو نصر الدين والرد على المبطلين الجهاد العلمي تتعلمي علشان ترد عن الذين ينفثون سمومهم تجاه هذا الدين اللي النهاردة بيقولوا ما فيش عجاب وشوية بيقولوا ما فيش كذا وكذا من أمور الشرع واللي بيتهكموا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم واللي بيتطولوا على شريعة الإسلام انت لازم تبقي متعلمة وفهمة علشان الشبهات دي على الأقل ما تنفس إلى صدرك وتبقى عندك شك ومريا وريبة على الأقل تنجي بنفسك أو لو كمان بقى حملت راية وفهمتي ورديتي وقدرتي ان انت تبقي بجد من المجاهدات عن دينك دينك يبقى هو ده معنى المجاهدة الحقيقية نصر الدين رد على المبطلين قمع الظالمين واعظمه الامر بالمعروف جهاد الدعوة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر قال ومنه مجاهدة النفسي في طاعة الله وهو الجهاد الأكبر ومعنى قول الله لنهدينهم سبلنا اللي حيجهدوا نفسيهم قال أي نخلصن نياتهم وصدقاتهم وصلواتهم وسائر أعمالهم لما تيجي تقولي نيتي مش خالصة عملي دايما بتعثر في مشكلة عندي نقول لانك لم تجاهدي نفسك حق الجهاد عشان تتخلصي من الاشكاليات دي اللي بتجاهد نفسها ربنا سبحانه وتعالى يكون من جائزته لها انه اولا يرزقها الاخلاص انه يصلح لها عملها انه يوفقها للدين الحق انه يسر لها طريق الجنة وهؤلاء هم أهل الإحسان المؤمنون بنصر الله وعونه المحسنون لمن يسيء إليهم ونقل ابن القيم رحمه الله تعليق على هذه الآية والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا نقل كلام الجنيد قال الذين جاهدوا أي أهواءهم جاهدوا أهواءهم فينا أي بالتوبة لنهدينهم أي نهديهم إلى سبل الإخلاص فلا يتمكن من جهاد عدوه في الظاهر إلا من جاهد هذه الأعداء في الباطن جهاد النفس جهاد الشيطان جهاد الهوى فمن نصر عليها نصره على عدوه ومن نصرت عليه نصر عليه عدوه يبقى أول حاجة ربنا أمرنا بدأوا ربنا لا يكلفنا إلا بما نستطيع يبقى لما تيجي تقولي لي مش هيحصل الكلام ده كلام انشائي الكلام ده لما بحاول اطبعه بيبقى صعب جدا هو مجاهدة والمجاهدة دي معناها ايه انك تعملي كل اللي تقدري عليه غير كده انت مش مكلفة به انت مكلفة باستفراغ الوسع بانك كل ما تستطيعي تعمليه لتجاهدي نفسك في الله الجواب الثاني جواب واقعي عمرك ما سمعت عن وحدة كانت مصرفة على نفسها كانت أسوأ ما تكون عملت كل ما تتخيلي من المخالفات وكنت تقولي عليها دي من أشقى خلق الله وبعد كده ربنا تبع عليها وهداها وكتب لها الاستقامة يمكن انت يا اللي بتسمعيني دلوقتي في يوم من الأيام كنت كده كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم عمرك ما شوفتيش وحدة مثلا كانت عصابية قوي وكانت بتقول عن نفسها انها كده وطلعت لاهلها وربنا اكرمها بالايمان الحقيقي والنهاردة بقت عليها السكينة وحولت طاقة الغضب دي طبعا في كتير من النظريات الحديثة اللي قام بها اخصائيون نفسيون مسلمون ومنهم اللي اعرفهم وكلموني وقالوا لي انهم خدوا دكتوراه في هذا المعنى التغيير بالايمان عشان كده دايما بيقع الغرب في التخصصات النفسية في بعض الاشكاليات لانهم بيقفوا عند هذا المعنى وبيصطدم المعنى ده بالافكار الليبرالية والافكار العلمانية وتلاقيهم يوصلوا للحتة دي ويقفوا مسألة التغيير بالايمان يقولوا ان الشخصية خلاص بتتكون لما بتبقى عندك 18 سنة كل مفردات الشخصية بتكون تكونت فعشان تغيري نفسك دي مسألة صعبة جدا وخير مثال على ذلك في نظرية في التنمية البشرية وفي الطب النفسي اسمها نظرية هيرمن النظرية دي بتختص بأنماط الشخصيات النظرية لم تنجح في الغرب رغم ان الراجل وصل الى معاني ممتازة جدا في تقسيم أنواع الشخصيات لكن لما بدأ بعض المسلمين صياغتها في ظل مفهوم التغيير والتنمية بالإيمان لا صدى جيد عند المتخصصين يبقى ممكن تتغيري ممكن تجهدي نفسك بل انك لن تحققي هدفك في الحياة وعمرك ما هتعرفي طعم الايمان ولا حلوة الايمان ولا حقيقة التلزام ولا الاستقامة الا بذلك بمجاهدة النفس ابن القيم بيقول في مفتاح السعادة لا يستطيع الانسان ان يحقق المعالي من الامور الا بمجاهدة نفسه وجعلها عدولة بل ان العز كل العز في مجاهدتك لنفسك والذل كل الذل تبقي عبد الهواكي افرأيت من اتخذ اله هو, هو هواه الهواكي هو اللي بيحركك فعشان كده العز عز الطاع من كان يريد العزة فلله العزة جميعا تبقي رفع راسك مش دايما زليل الشهواتك العز كل العز في المجاهدة ابن رجب بيقول في كتاب شرح حديث لبيك اللهم لبيك ان النفس تحتاج الى محاربة ومجاهدة ومعاداة فانها اعدى عدو لابن ادم فمن ملك نفسه وقهرها وكان دائما معتزا انتصر على اشد اعدائه يقول فمن ملك نفسه وقهرها ودانها عز بذلك لأنه انتصر على أشد أعدائه وقهره واكتفى شره يبقى أول حاجة المجاهدة مستطاع والمجاهدة محتاجة منك استفراغ الوسع تعملي كل اللي تقدر عليه طيب ممكن تقولي ليه طب أجاهد نفسي وروضها على إيه إيه هي المراتب لي المجاهدة العلماء ليهم طريقتين أو نظريتين في الموضوع ده نظرية الاولانية بتقول ان المجاهدة على اربع مراتب اول حاجة انك تحملي نفسك على تعلم امر دينك يبقى المجاهدة على العلم والتاني انك تحمليها على العمل بما تعلمتي وثالث مرتبة انك تحمليها على تعليم من لا يعلم اللي اتعلمتيه يعني الدعوة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر دعوة الناس للتوحيد رابع حاجة انك تحمليها على الصبر والاستبار اربع مراتب وانا عايز اتوقف عند المرتبة الاولى عشان السؤال اللي بيجي لنا كتير قوي يا شيخ ايه هو العلم الفرض اللي عليا ايه الشيء اللي انا لابد ان انا اضغط على نفسي وجاهد نفسي لغاية ما اتعلمه ابن القيم ليه جواب عن هذا الأمر وحصر العلم الواجب في أربع أمور أربع حاجات الأول حاجة الإيمان بأركان الإيمان يؤمن بأركان الإيمان يعني يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشر تبقى عرفة معرفة إجمالية مجمل لاعتقاد في الست أنواع دول في الست أركان دول تاني حاجة العلم شرائع الإسلام واللازم منها يعني تتعلم الوضوء والصلاة والصيام والحج وتوابعه وشروطها ومبطلتها تاخد برضو فكرة إجمالية عن الموضوع مش تفصيلية ثالث حاجة العلم المحرمات الخمس التي اتفقت عليها الرسل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 وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون خمس حاجات الفواحش الإثم البغي الظلم والشرك بالله تبارك وتعالى وأن يفتري المرء على الله ما لا يعلم الخمس حاجات دول لازم يتعلمهم ويعرف لأنهم أصول المحرمات رابع حاجة علم أحكام المعاملات والمعاشرة التي تحصل بينه وبين الناس هيبيعه ويشتري يبقى لازم يتعلم أحكام البيع والشراء. هتتجوز يبقى لازم تعرف أحكام النكاح وهي بتتعلم أحكام النكاح بتتعلم الباب كله باب أحكام الأسرة يعني أي ظهار يعني أيه إله يعني أيه طلاق وبتعرف أحكام الأمر ده تماما هي امرأة يبقى لازم تتعلم أحكام التي تختص بها المرأة ونحو من ذلك يبقى الحاجات دي أحمل نفسي على تعلمها لازم أتعلم عقيدة لازم اتعلم فقه وتعلمي للفقه اخذ حاجة من المختصرات الكتب اللي ممكن بتكون اجملت الموضوع تماما مش لازم تفصيلات كثيرة بس ابقى الموضوع كويس طالما هتوضيب لازم اتعلم احكام الوضوء كويس واعرف لازم الترتيب ما بين واجبات الوضوء ولا مش شرط لو ما حصلتش ترتيب لازم اتعلم في الصلاة احكام زي احكام السهو في الصلاة إيه اللي بينجبر بي بسجدتي أسهو وإيه الذي لا ينجبر بذلك وووو من الأحكام لازم أبقى متعلم الكلام ده بشكل جيد وفي نفس الوقت لازم أتعلم وصول المحرمات يعني أبقى عرفة الحلال والحرام عرفة المحرمات الأساسية بالنسبار لي علشان لا تمتد يدي إليها يبقى أقرأ كتاب زي مثلا كتاب زي الكبائر للإمام الذهبي كتاب جامع لاهم وأخطط الآفات والكبائر من الذنوب كتاب يحوي على نحو السبعين كبيرة أقرأه أو أقرأ مختصر من مختصراته عشان أفهم المعاني دي كويس حتى ان في كتير من الأخوات مثلا بتغتاب وبتقع في النميمة وبتقع في بهتان وهي مش عارفة وتظن أنها تحسن صنعها يبقى تتعلم ده كويس في نفس الوقت لازم تتعلم احكام المعاملات ومعاشرة الناس زي ما فصلنا الاربع حاجات دول لازم تحملي نفسك وجهد نفسك لغاية ما تتعلميهم السؤال انت متعلمهم والسؤال بقى كام سنة ملتزمة وحققتي كام في المية من دول الاربع حاجات دول انت فهمهم كويس قوي وفهم احكامهم كويس قوي ولا للأسف الشديد اللي بتحضر في معهد وبتمشي على سطر وتسيب سطرين واللي كل ما بتاخد العزم والهمة على انها تحفظ شيء من القرآن وبعد كده تتوانى وتتقاعص وتتكاسل وترجع تاني وتروح وتيجي وتروح وتيجي وكل شوية تاخد عهود وعقود انها هتختم السنة دي كل يوم ربع وحتخلص في ثمن شهور وبعد كده تفطر وتنتكس وترجع تجيب من تاني المشوار اللي عادة اغلب الاخوات رايحين جايين فيه ومتعثرين في الطريق لازم تجهدي نفسك يا أختا لازم تفهمي المعنى ده حتى يدين لك أمرك حتى يهون عليك الأمر ويتيسر عليك الأمر وتستقيمي على ضرب الإيمان بعد كده بتبقى في مشكلة في العمل في التطبيق أنا عارفة لكن في مشكلة أن أنا أطبق الإرادة بقى علو الهمة لازم هنا أعرف إيه الحاجات اللي بتحفزني وإحنا هنقول الكلام ده دلوقتي إن شاء الله إزاي أحمل نفسي على العمل وأحمل نفسي على الدعوة مش أقول أنا مالي بقى أمشي جنب الحيط ولا أكبر دماغي وخلاص خليني في نفسي لازم يبقى ليكي واجب فيه الأمر بنعرفه النهي عن المنكر والدعوة إلى الله تبارك وتعالى وإلا حتبقى في خسران والعاصر إن الإنسان الفخس إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر ما يحصلش أبدا انك تبقي مستقيمة وملتزمة حقيقة إلا بتحقيق الأربع حاجات دول إنك تحقيقي معنى الإيمان وده مش هيتحقق إلا بالعلم وإنك تحقيقي معنى العمل الصالح والطباء اللي انت تعلمتيه وفي نفس الوقت انك تبقي متواصية بالحق يعني بالدعوة الى الله تبارك وتعالى والمرتبة الاخيرة اللي هي انك تصبري وتستبر اسبره وصابر ورابطه واتقوا الله لعلكم تفلحون دي النظرية الاولى النظرية التانية بيقولوا ايه وده كلام الامام ابن القيم في كتاب الفوائد بيقول ان الوصول الى المطلوب موقوف على ثلاث حاجات علشان تقدري توصلي لازم تحققي تلات امور قال هجر العوائد اتنين قطع العوائق تلاتة قطع العلائق هجر العوائد اجتياز العوائق قطع العلائق ايه الثلاث حاجات دول يعني عشان يظهر لك الام هجر العوائد يعني انك تغيري من عاداتك يعني تجهدي نفسك فاتغيري عاداتك السلبية زي ايه زي كثرة النوم الركون للراحة انك بتعمل اللي في دماغك فاتغيري العادة السلبية دي الى عادة ايجابية يبقى عندك علوه هم. تتعودي على نظام حياة مختلف نظام حياة الالتزام صيام وقيام وقرآن وذكر وطلب علم ودعوة الى الله تخلف هواك تنصاعي وتنقاضي للشرع ده اسمه هجر العوائد او تغيير العادات السلبية ده اول حاجة تاني حاجة انك تجهدي نفسك فتقطعي كل الحبال اللي بتوصلك بالماضي بالذنوب بحيات الجاهلية للاسف ده ما بيحصلش بالدرجة المطلوبة لان الدنيا بتبقى في القلب فعشان كده لازم كل الحبال اللي بتتعلق بالحاجات دي لازم تتقطع تالت حاجة ان اكتجاه دي نفسك ومجاهدتك لنفسك دي في حد ذاتها تعتبر من افضل التجاوز او الانتقال من هذا العائق النفس دي جبل وعب. فلا بد لك من اجتيازه وإلا لن تبلغ هدفك ابدا النفس دي اكبر عائق هيقف قدامك في الطريق الى الله تبارك وتعالى فلازم تبقي فهم المعنى ده انه جبل واعر وواقف في نص الطريق لازم تتجاوزي ولازم تتسلقي دي الطريقة التانية هجر العادات قطع العلاائق الحاجات اللي بتعلق بقلبك من امور الدنيا من ذنوبك من معاصيك من حياة الجاهلية اللي فيها تصورات واعمال فاسدة ثالث حاجة انك تجاهدي نفسك ومجاهدتك لنفسك دي هي تعتبر في حد ذاتها اجتياز لاخطر عائق بيعوقك عن طريق الى الله تبارك وتعالى طيب هتقولي طب ما انا بحاول اني اجاهد نفسي لكن بصراحة مش بعرف وعادة نسبة النجاح ما بتبقاش بالشكل الكافي انا هنا هقولك على خمس قواعد بها هنأسس موضوع الترويد للنفس خدت بالك انا ابتديت ليه الدرس بقصة الفطام لو خدت بالك من طريقة الفطام هتلاقي فيها اسس معينة للترويد اول اساس واول قاعدة التدرب هي قالت انها ابتدت لما الطفل بلغ سنة والتجربة دي يمكن خدت معها شهور لغاية ما بقى عنده سنة وسبع شهور وثمان شهور لغاية ما تفطن البداية كانت ايه؟ البداية كانت نوع من التدريج فالتدرب مسألة مهمة في التعامل مع النفس عشان كده دايما بنقول في التربية وفي تسكية النفس ان الزمن جزء من العلاج انك لازم تصبري لان النفس شديدة الروغان. التدرج ده أمر من المقاصد الشرعية لكن لازم تبقي عارفة ان التدرج ده منضبط بضابط أصيل دل عليه الدليل وهو ان التدرج لا يكون في أبواب الشرع إلا في ثلاثة أمور لما يكون المسألة مسألة مستحبة فانت بتتدرج لغاية ما توصل لها في ورع لازم بالنسبة لك واجب اللي بيبقى مرتبط بالمحرمات او بالمتشابهات يبقى واجب عليك انك تتورعي وتدعي ما يريبك الى ما لا يريبك تدعي ما فيه شك الى اليقين الذي لا شك فيه انك تسيبه قيل وقالوا المشاكل ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه لكن في ورع مستحب ده بيتعلق بشيء من امور المكرهات فأنتي بيستبه عليك الأمر فأنتي مش مطالبة هنا على جهة الإلزام والحتم إنك تتورعي لكن يستحب لك ذلك هنا يجي موضوع التدرج تتدرجي لغاية ما تنالي هذا المقصد إن أنت تبقي بتعملي الأمر المستحب ده أنت ممكن تتدرجي مع نفسك وتعوديها على النوافل لكن في مسائل الفرائض ما ينفعش نقول حانا تدرج النهاردة نصلي الصبح وبعد كده نبقى نعود نفسنا عليه اسبوع ومعدين نصلي صبح وضهر ومعدين يبقى صبح وظهر وعفر ونمشي مع الموضوع ده كده ما ينفعش التدرج مع النفس في الفرائض إنما التدرج مع النفس في المستحبات ماشي هبتدي أعود نفسي أدخل الركعتين دول أتعود على صلاة الضحى شيئا فشيئا القيام شيئا فشيئا يبقى أتعود على النوافل ابتدي أصوم ثلاثة أيام من كل شهر شوية بشوية خليهم اتنين وخميس ومعهم ثلاثة أيام من كل شهر شوية بشوية أخليها يوم ويوم أعود نفسي على الأمر المستحب ده نفس الكلام في أمر مكروه أمر من الأمور المكروهة أبتدي أدرج نفسي لغاية ما أقعش في هذا الأمر حتى علشان أقفل الباب ده تماماً باب المكروهات علشان لا يوقعني في محرمات وزي ما قلنا مسألة زي مسألة الزهد والورع المستحب ان انا اتدرج فيه لغاية ما وصله. ده بل فيه التدرج انما الامر يتعلق بشيء من الفرائض ده مفهوش تدرج يبقى اول قصر واول قعدة انك تتدرجي مع نفسك القعدة الثانية لازم وانت بجهد نفسك وبتروضي نفسك انك تتوسطي وتعتدلي في ناس تشد قوي لك خلاص من بكرة هعمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا بالراحة إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق ما ينفعش تخش فيها كده إنما لازم تتوسطي النفس دي بتتعامل بالعصا والجزرة بالترغيب وبالترهيب لازم تفهمي قعدة خصيرة جدا في علم النفس بيقولوا ايه الطاقة النفسية تتحول ولا تمحى يعني ايه يعني انا عندي طاقة غضبية هو ربنا خلقني كده ان انا غضوبة ازاي يبقى موضوع المجاهدة فيها انا ما بقولكيش تب مش عندك المعنى ده خالص لانه ده يخالف الواقع ما بقولكيش كده سيدنا عمر كان هكذا غضوبا لكن ايه اللي عمل الاسلام فيه النبي رباه ازاي رباه انه الغضب ده يوجه فبدل ما يبقى انتقام للنفس بدأ يبقى غضب لله افهمي المعنى ده كويس قوي القعدة دي من اخطر ما يكون الوسطية والاعتدال في طرويد النفس مش معناها انك تمحي الصفات الجبلية الفطرية انت ربنا جبلك على الصفة دي الغضب كل الناس ربنا سبحانه وتعالى ركب فيهم شهوة فما ينفعش نيجي نقول خلاص ما يبقاش المطلوب منك جهد نفسك لغاية ما يبقاش عندك غضب خالص او جهد نفسك لغاية ما يبقاش ليك رغبة ولا شهوة تماما ده كلام مش صح وشوفي الدليل ربنا لما اتكلم على الغيظ قال ايه والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس ما قالش الفاقدين الغيظ انما قال كظم غيظه جاهد نفسه لغاية ما الغيظ ده ما بقاش هو المتسلط عليه وهو اللي بيوجهه يبقى الكلام ده معناه ايه انا بقولك لو انت غضوبة اغضابي بس لا تنتقم لنفسك زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ما انتقم لنفسه قط اغضبي لله عايزين الغضب ده ما يؤديش الى التهور وفي نفس الوقت بقولك ما تبقيش جبانة كوني قوية بس يبقى القوة دي في انقيادك للحق زي ما ربنا قال أشداء على الكفار رحماء بينهم يبقى قال انه فيه شدة والشدة دي معناها انه فيه نوع من الغضب بس الغضب ده استخدم لإيه للدين لزجر النفس برضو مش بالطريقة اللي انت توصليها لجلد الذات انا ما بقولك انك تغضبي على نفسك تتسجوري نفسك وتجهدي نفسك لغاية ما تجلدي ذاتك فيجيلك احباط ويجيلك نوع من اليأس والقنوط لا لا لا خالص انما بقولك يبقى فيه نوع من الحزن مش العنب عن نفسك مش هينفع كده أنا لازم أبتدي أتدرك شوية أنا بقال كتير جدا مفرطة كذا وكذا أنا لازم أشوف لي صرفه في الموضوع الفلاني ده مش هعيش واموت كده لو لقيت الله عز وجل بالصفة السلبية اللي فيها دي هتبقى مشكلة وحساب وعقاب تتعاملي مع نفسك كده مثلا وحدة مبذرة أو بخيله. لا عايزين ده ولا عايزين ده عايزينك تبقي كريمة سخية عايزينك تتعززي عن الدنيا الكرم والسخاء خلق محمود شرعا وهو الوسط بين التبذير وبين التقطير والذين إذا أنفقوا لم يسرقوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ربنا يقول ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط يبقى إيه لا بين هذا وبين ذاك لا إنك تبأي مبذرة جدا والتبذير عادة يكون في النفقة اللي بتنفقيها على نفسك ولا في نفس الوقت تبقي دخيلة وشحيحة وتقولي أنا يعني الله أعلم الدنيا حيبقى فيها إيه فالواحد برضو يمسك إيده علشان بكرة لا يبقى هذا ولا ذاك تنفقي في سبيل الله تتصدقي إنما حق هذا المال أن ينفق هكذا وهكذا وهكذا وأشر بيمينه ويساره ومن أمامه ومن خلفه وقال الله في الحديث القدسي إن أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة طيب وحدة مشكلتها في الشهوات المطلوب انك تبقي عفيفة مش عايزين كبت ولا شرع لا نريد تمادي ولا بطلبك انك تخلف الفطر يبقى ايه المطلوب انك تخد بالوصايا الشرعية لتهذيب امر الشهوة حتى يغنيك الله من فضله كما قال الله جل وعلا وليستعفف الذين لا يجدون نكاحة حتى يغنيهم الله من فضله والذين لا يجدون نكاحة تعبير القرآني تعبير دقيق قوي عشان يدخل فيه غير المتزوجة والمتزوجة في غياب زوجها وهكذا من الحالات العفة هي المطلوبة لا المطلوب ان احنا نخالف الفطرة ونقول خلاص مفيش حاجة اسمها شهوة انا هعمل كل شيء بحيث انه ما يبقى شكل ازاي ده امر فطري وجبلي وفي نفس الوقت ما ينفعش ان انا اسيب الامر كده لغاية ما يوصلني الى مفاسد قطيرة قوي يبقى القاعدة التانية بتقول الوسطية والاعتدال القاعدة الثالثة اشغلي نفسك بالحق فإنها إن لم تنشغل بالحق شغلتك بالباطل النفس لابد أن تكون منشغلة فإذا لم تنشغل بهدف حقيقي أنت عيشال في الحياة إذا لم تنشغل بما ينفعها عند الله ستنشغل بالأباطيل هتلاقي اللي بتقول انا عندي فراغ مش عارف اعمل ايه هتلاقي اللي بتقول طب خلاص خلصت يعني انتوا بتقولوا قرآن وذكره دايما نفس الكلام ونفس الامور طب خلاص عملت اوراد القرآن وعملت اوراد الذكر وقلت خلاص وقمت بالفرض وبالنفل وعندي وقت فالوقت ده انا ما بعرفش اعمل فيه ايه فبكلم دي وبعمل كذا وبسوي كذا والامور اللي تدل على الفراغ الشيخ الإسلام التيمية له كلام ماتع جدا فيه كتاب اقتضاء الصراط المستقيم بيقرر فيه هذه القاعدة فبيقول العبد إذا أخذ من غير الأعمال المشروعة بعض حاجته قلت رغبته في المشروع يعني يعني مجرد أنك تبدأ تلتفت إلى شيء من الأمور غير المشروع اللي فيها شيء من المخالفة أول ما يدخل عليك المعاني دي وتبتدي تبقي منشغلة ببعض الباطل أو تبقي ببعض الأشياء اللي بتوسعي فيها على نفسك وبتظني أنها من جملة المباحات أول ما العبد يأخذ بشيء من هذه المخالفات يبتدي رغبته في الأمر اللي هو لازم يقوم به تقل وبدأ يضرب أمثلة على هذا الحال فيقول ولذا تجد من أكثر من سماع القصائد لا الأخوات الأعدى ما أضيها أنشيد من أكثر من سماع القصائد لطلب صلاح قلبه تنقص رغبته في سماع القرآن حتى ربما يكرهه، ومن أكثر من السفر إلى زيارة المشاهد ونحوها اللي غاوية بقى سفر وخرجات وفصح والكلام ده لا يبقى لحج البيت الحرام في قلبه من المحبة والتعظيم ما يكون في قلب من وسعته السن ومن أدمنا على أخذ الحكمة والأدب من كلام حكماء فارس والروم لا تبقى لحكمة الإسلام وآدابه في قلبه ذلك الموقع ومن أدمنا قصص الملوك وسيرهم اللي غاوي حكاوي واللي كانت على الالتزام على المسلسلات والأفلام ومقضيها برضو بعض الالتزام في قيل وقال من أدمن ذلك لا يبقى لقصص الأنبياء ولا لسياري الصالحين في قلبه ذلك الاهتمام القعدة دي بتقول ايه لازم يبقى ليك جدول طاع لازم يبقى ليك جدول للطاعات بمعنى ان انت وانت بتحطي جدولك ده تبقي مراعية المعنى الاساسي اللي هو تحقيق العبودية في كل شيء علشان تبقي مخلصة في نيتك انا دلوقتي هعمل تليفون مع الاخت فلانا ايه الهدف الهدف ان انا اروح على نفسي بقال كتير ما استمعت صوتها عايزة برضو يعني اقتنس بيها يبقى حظ نفس ولا الهدف انت من وراء الكلام ده بجد قبل ما ترفعي طمعت التليفون وانت فكرتي في هدف شرعي انت عايزة تعملي من اجله المكالمة دي مثلا عايزة تذكريها بالله او مثلا تتذكري بكلامها او ان انت تبقى بينك وبينها نوع من التعاون على طاعة من الطاعات الهدف ايه لازم تشوفي كل شيء انت بتضيعي او بيروح للأسف وقت طويل جدا فيه بغير طائل تفكري ازاي يبقى ده في طاعة الرحمن وجهد نفسك لغاية ما تخلص نيتك في هذا الامر في نفس الوقت تبقي فهمك كويس قوي ايه الاولويات بالنسبة لك ايه اللي لازم يبقى دلوقتي تقوم بيه زي ما قلت لك كده في قصة طلب العلم ما تجيش بقى ده في حلقة بتاعة المعلمة فلانة هتشرح فيها مش عارف ايه وانت لسه ما حققتيش الفرض العين عليك ما تجيش تقوليلي طب يا شيخ انا دلوقتي منشغلة بالقرآن بس في معلمة هتشرح كتاب مش عارف كذا في الفقه او في شيخ هيشرح لنا كذا في مصطلح الحديث وانا كان نفسي والله والأخوات كلهم رايحين. وانا بقولك انت دلوقتي اللي فرض عليك دلوقتي او اللي الواجب اللي لازم بالنسبالك دلوقتي انك تحفظي كذا من القرآن فيبقى عندك دايما ده وتبقي منشغلة لغاية ما تبقي مش لا وقت وق عارفة بقى لما تيجي تولد تقولي طب انا فيش وقت يعني هخرج مع فلانا دي امتى اذا كان انا عندي من الفجر لغاية الظهر مثلا وقت ده نم السمام بعد الصلاة الأذكار لغاية الشروق وبعد التساعة وصلي الضحى في أول وقت وكمان بصلي الضحى قبيل الظهر مثلا بنحو ساعة عشان أخذ الأجر فأدي وقت الضحى وعندي بعد كده ورد القرآن أنا بقرأ وردي وأقل ورد بقرأه مثلا جزء من القرآن وعندي بعد كده الكتاب الفلاني وعايزة أسمع المحاضرة الفلانية وعندي بعض الارتباطات وأنا كنت مثلا حخرج مع الأهل أو حقوم بأعمال البيت أو هسوي كذا كل شيء انت مرتباله انت منظم حياتك بالشكل المطلوب يبقى لازم يبقى موجود جدول الطاعدة نفسك ان لم تنشغل بالحق فانها ستشغل به كثير من الباطل دي القاعدة الثالثة القاعدة الرابعة بتقول شوفي النفس لا تترك محبوب لها الا الى محبوب اخر خديها قاعدة يعني أنا بحب بصراحة يعني أتكلم كتير أنا بحب أريح كتير بحب الراحة و... وأنا دايما كده يعني لي يمود معين أنا بحب يقتنس بالناس بحب أبقى أجتماعية والناس تدخل بيتي داخلين خارجين أو أنا أروح لهم والزيارات بحب أخرج بحب أبقى خراجة واللاجة أنا بحب كده أنا بحب الصراحة مثلا بعض الطقوس كده أنا واخد عليها في حياتي نظام حياتي بحب جدا مجتمع زي مجتمعات الأندية مثلا بحب أروح الأماكن دي أو بحب كذا بحب ده والمطلوب دلوقتي أن أنت تغيري العادة الزميمة دي العادة السيئة دي عادة جيدة إيه المطلوب عشان تعمليها دي القعدة إنك تحسني في عينك البديل اللي أنت هتنتقل إليه وفي نفس الوقت تقبح الشيء اللي انت منشغلة به يعني ربنا يقول بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى انتوا بتحبوا الدنيا الدنيا دي فيبتدي يقبح لك اللي انت منشغلة به وفي نفس الوقت يبين لك حسن البديل اللي المفترض انت تبقى منشغلة به من هم الدار الآخرة والآخرة خير وأبقى تبتدي تطمع نفسك النفس بتطمع في ازاي بتوجهي الاشياء اللي انت مفطورة عليها بس بتوجيها توجيه سليم انا في الطمع ده الطمع ده اخليه لايه اخليه طمع في الاخرة الحسن البصري كان يقول والاثر عنه في حلية الاولياء كان يقول لقد اطمعت نفسي في خلود الجنان فطمعت واطمعتها في مجاورة الرحمن فطمعت انا بطمع نفسي في الجنة انا بطمعها في جنة الفردوس التي هي أعلى الجنة ووسط الجنة وفوقها عرش الرحمن ومنها تفجر أنهار الجنة أنا بطمع نفسي في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ورفقة زوجاته أمهات المؤمنين وآل بيته الغر الميامين وصحابته المرضيين أنا بذكر نفسي دائما بجنة أعدها الرحمن بيدي بجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين بمني نفسي وبطمعها في جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا قطر على قلب بشر في منازلنا الأولى وفيها المقيم الجنة فتطمع نفسك فيها ودي من أعظم الوسائل اللي بتروض بها النفس من خلال آيات الوعد جمعي الآيات وخليها واجب عملي وأول واجب عملي في درسنا النهاردة كل آية تمر عليها في الورد تذكر الجنة اكتبي عليها تعليق قلبي اي آية تعد عليك فيها ذكر الجنة اكتبي عليها سطر واحد جيبي كده كشكول وسميه حبي للجنة ومعضين تكتبي صفة وتتخيلي كده طب مش فهمة الاية امسكي كتاب تفسير اي تفسير عندي كتب تفسير اسألي فيها المهم تعرفي في معنى الاية دي اللي فيها ذكر الجنة واللي هي استوقفتك مش عايزين انك تكتبي وخلاص لا المعنى ده وتتخيليه كده في وجدانك الله الجنة حلوة الجنة دار سنرى فيها الرب تبارك وتعالى وقلوبنا مشتاء والله وقلوبنا ملهوفة والله لنظرة من وجه الله الكريم دار سنرى فيها الحبيب المستفى صلى الله عليه وسلم مش نفسك تبقى في الجنة عجبك نكد الدنيا ومشاكل الدنيا وهموم الدنيا أنت بلا هم أنت بلا حزن أنت بلا نكد أنت بلا غم عجبك في إيه فلما تبقي منشغلة بالمعاني الجميلة أو دي وبالروحانيات العالية أوي أو دي في الشوق إلى النظر إلى وجه الله الكريم والشوق لرفقة النبي صلى الله عليه وسلم لما يبقى قلبك متقطع علشان تشوف الجنة علشان هي موطنك نقل الفؤادك حيث شئت من الهوى ما الحب إلا لحبيب الأول كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه دوما لأول منزلي أول منزل الجنة والحبيب الأول هو الأول سبحانه فلما القلب بأعامل كده تلاقي نفسك عندك هم إنك تنشغلي بحب الجنة وفي نفس الوقت تعالي بقى شوفي جمعيني على المقابل المشاكل اللي بتواجهك في الدنيا وتيجي تقولي انا حبيت زوجي وتعلقت به وللأسف الشديد بيعملني معاملة مش على نفس المقدار او تقولي انا ربيت ابني ده وتكلفت له وكنت ما بشوفش النوم علشان يبقى ولأسف برضو بيجي بيخلفني وبيعمل كذا او انا متعلقة باهلي جدا او بصحباتي فلانا أو, او او او او تعلقاتك في الدنيا من تعلق بغير الله من احب احدا سوى الله عذب به في الدنيا ولا بد لما تبقي حسن معنى ده لما تشوفي ان نعمها منظر ان كل شيء انت اليه وكان كل همك انك تنليه خدتي وبعد شوية النعمة دي لا تدوم أحبب من شئت فإنك مفارق نعمها منغص فلما تعرفي إن الدنيا دي لا تساوي عند الله شيئا وهي تساوي عندك شيء يبقى مشكلة لما تعرفي إن الدنيا دي من أقضر ما يكون وانه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان مطعم ابن آدم ضرب مثلا للحياة الدنيا فانظر الى ما يصير هذه الفضلات وهذه القذرات ده الدنيا وانت منشغلة قوي انك تجيب الفستان ولا اللبس الفلاني ولا بيتك يبقى فيه الدكورات الفلانية ولا لازم تسكني في المكان العلاني ولا لازم المستوى اللي انت عشتي في لازم ما يقلش عن كذا وإلا يبقى عندك نوع من الألم من نفسي وتبقي مش قادرة تعيشي لازم طبعا يبقى عندي كذا وكذا أنت منشغلة بدا وده اللي بيقطعك عن ربنا سبحانه وتعالى وهو ده اللي أحب إليك من الله ورسوله وجهاد في سبيلك يبقى عيشي بقى الحرمان الحقيقي لأن الدنيا لما تدخل القلب بتضيع الالتزام بتمح معاني الإيمان القلب ده خلق لكي يستودع فيه الإيمان ومحبة الرحمن فبالله عليك ربنا بيغير وغيرة الله أن تنتهك محارمه اوعي ربنا سبحانه وتعالى يطلع اللي في قلبك قلبك مشغول بحطام الدنيا الزائل وربنا يغار. ومن اعظم انتهاك الحرمات انك تشغال القلب بغيره مشغولة بزوج هيعذبك به مشغولة بالاطفال والعيال والله هيعذبك به ان لم تكن هذه المحاب في الله انا بعمل كده عشان ربنا امرني بكده انا بعمل كده علشان ربنا امرني دلوقتي بتاعة الزوج وبالالفة وبالسكن وبالمعاني الجميلة في العلاقة الزوجية ما بين الرجل وما بين المرأة فأنا بعمل دمتي ثالم أنا بعمل كده مش عشان قلبي حيتقطع على ابني مش بس بغريزة الأم عشان ربنا أمرني بأن أقي هذا الولد من شر النار قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا ربنا أمرني بداه فعشان كده أنا بعملهم فهمت المعنى ده وفهمت القاعدة دي تحسين البديل تحسين الجانب الآخر اللي هو انت المفروض تنتقل ليه مع تقبيح الشيء الذي تنشغلي به عشان النفس تزهد فيه عارفة الكلام ده بالضبط في تربية الأولاد بيقولوا كده في علم النفس ابنك قاعد بيعيط ابنك الصغير فقاعد بيعيط عايز كذا عايز كذا عايز كذا ايه الحل الحل ان انت تبتدي توجدي بديل ليه يعني تبتدي تشغلي يعني ايه وهو بيتكلم كده تبتدي تقول له بص بص شايف كذا الله ده مش عارف ده فيه وفيه وفيه وفيه فالولد يبتدي يبص على الحاجة التانية هيبتدي زمده ويبتدي يعود يقول انا عايز كذا انا عايز كذا ويصرخ عايز الشيء اللي هو بيطلبه بس انت بدأت تشغلي عن ايه بشيء اخر لو بدأ الشيء ده يحلو في عينه وبدأ يحس بأن ده أفضل بالنسبة له هيسيب الشيء اللي هو كان عايزه وحيروح للشيء الآخر بس شطرتك أن أنت إزاي حتحسني ليه الشيء الآخر هي دي النفس النفس عايزة إيه؟ عايزة أخرج عايز أخرج عايز أعمل عايز أسوي عايز كذا عايز كذا أك... عايزة أنا عايزة دلوقتي كذا الحاجات دي ما تنفعش أبتدي أحط لها بديل والبديل ده ابتدي أحسنه الله شفتي كذا وشفتي كذا وشفتي كذا تبتدي النفس تقول يمكن ده أحلى يمكن ده أفضل فتبتدي النفس تذهب للآخر ومن هنا اعتاد الصالحون الطاعات بهذا الأمر فهمت دي دي القعدة الرابعة القعدة الخمسة إن لنفسك عليك حق وما دخل الرفق في شيء إلا ذا قالوا النفس كالراحلة زي بالضبط عربيتك او زي الدابة اللي كانوا بيتخذوها للسفر لو ما وقفتش في الرست وخدت جزء من الراحة ممكن العربية يحصل لها مشاكل لانها لازم برضو تاخد قسط من الراحة علشان المكان ده مش هيعد طول الوقت شغال بالطريقة دي ما تبقيش مصرفه فيه استهلاكه فعشان كده النفس كالراحلة ان لم ترح انقطعت فللنفس حق وهذا ما كان يفهمه سلفنا الصالح في رياضتهم للنفس فينبغي أن تكوني لينة مع نفسك رفيقة بس اللين والرفق ده في موضعه يعني ما تشديش زي ما قلنا كده خلاص والله النهاردة من دلوقتي أنا أخذت القرار كل يوم حصلي ساعتين قيام وحقرأ أربعة اجزاء القرآن وكل يوم حستغفر بالآلاف من الاستغفارات لازم حعمل ده عايزه نفسك شديتي يومين ثلاثة وده اللي بيحصل في مواسم الطعاط تلاقي الأخوات داخلين يلا يا جماعة رمضان شهر العتق يلا يا جماعة رمضان يغفر لك ما تقدم من ذنبك يلا علينا بقى ان احنا نعمل ونسوي ولا نري ان الله ما نصنع ولا نجاهدنا في الله حق الجهاد كل سخنان أول ثلاث اربع خمس أيام الاخت مش عارف عملت ايه وسوت ايه وسوت ايه وبعد كده طاقتها الإيمانية تفطر وتؤى لأنها لا تفقه كيف تتعامل مع نفسيها لا لا لا ابتدي تترجي مع نفسك زي ما لك في القاعدة الاولانية وعليك تشدي وترخي عصا وجزرة مرة تشدي عليها شوية يعني تيجي انا بقالي كتير قوي ما عملتش كذا انت مثلا وانت بتسمعيني دلوقتي بقالك قد ايه مبطلة ورد معين كذا وانت قاعدة دلوقتي لو صالحة لو مخلصة لو صدقة احلفي على نفسك بعد ما تروحي هتعملي الشيء ده ودلوقتي والله العظيم لنا اريا بعد ما ارجع لكون اريا كذا من القرآن اللي انا منبطلة بقالي فترة او اللي انا وردي فيه قليل بقاله فترة او والله العظيم لنا كون عاملة دلوقتي اول ما هروح هصلي مثلا ساعة لاني بقالي كتير قوي ما خدتش الورد ده او ما عملتش الشيء ده فاخد نفسي بالحزم ده لكن ما بقولكيش ان انت تكلفيها بما لا يطاق لا ده شيء يطاق بس هو عايز شيء من الحزم يبقى اللين لا يعني ان انت تسبيلها الحبل على الغارب وفي نفس الوقت المجاهدة مش معناها ان انت تشدي عليها قوي لغاية ما تنقطع لا لا لا يبقى نوع من الحزم اللي هو الاعتدال هنا ارفق بيها في موضع الرفق وأشد عليها في موضع الشدة لا لا مش هينفع كده لازم أعمل كذا في نفس الوقت لا لا لا أنت لازم تدي نفسك قصة من الراحة مش هينفع أن أنت بقالك مطبقة بقالك يومين ومش نايمة وقعد كذا طب ما هو الأمور هتبتدي يحصل فيها خلل وحيضيع منك بعض الفرائض والواجبات فلازم أعمل التوازن عشان كده من الأسات الخطيرة قوي وأنا عايز أذكرك بيها قبل ما نذكر الأمثلة العملية عايز اذكرك دي اول شيء اوعي تقفزي عدم التدرج مع النفس هذا مما يضر بالنفس ما ينفعش تقفزي على الامور جملة واحدة لازم في نوع من التدرج من الاسات عدم مراعاة الاولويات في اصلاح النفس فمثلا تلاقي الاخت زي ما اقولت دلوقتي كده مثلا تقول اه قيام الليل والله وهي مضيعة فروض او تبتري مثلا صغيرة من الصغائر هي ازاي انا عملت كذا ازاي وهي بتعمل كبيرة من الكبائر هي بتوع في غيبة وتيجي تقول لك ده انا بصيت بصة حرام. او انا قلت كلمة ما ينبغي ان انا أكون بقولها وهي بتعمل كبيرة بتنم وبتغتاب الناس وبتسير في اعراض الناس وبتحكي عن فلانا بما تكره شفت فلانا اتطلقت عارفة ليه الله اعلم بقى الامور مش عارف بس يبدو كده انه مش عارف كذا كذا كذا وصيرت الاخوات دي اللي اتجوزت واللي اتطلقت واللي عقدت واللي مش عارف مش مستريحه مع جوزها واللي كذا واللي كذا وصيرت الناس اللي على السنة وطبعا ده كله من باب التواصل بالحق يعني بس عشان انا بحبها والله مش عشان اي حاجة تانية فانا برعيها وبعرف اخبارها طبعا كلام كله بهتان انت بتعملي كبائر ومشغولة بعد كده تيجي تقول لي الامر ده انا بسأل حضرتك هو ينفع كذا ولا كذا من الامور اللي هي تدخل تحت مسمى يعني الصغائر او اللمم من الذنوب ما ينفعش يبقى لازم تراعي الاولويات في نفس الوقت مجهدة النفس مش معناها ابدا انك تعذب نفس في ناس مروي عنهم انه كان يعمل حاجات الحاجات دي كلها فيها مخالفات شرعية اللي يجي يقولك كان بيحط ايده على صخرة من الصخور اللي كانت بتبقى محمية قوي بلهيب وحر الشمس ويقعد يمرغ جسمه فيها ويحط ويقول لي نفسه حسي حسي هذا تعذيب وما صنعه النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي يقولك أن بيلفع إيده بالنار ويعمل مش عارف ايه عشان يشعرها بألم النار هذا تعذيب وما أنزل الله به من سلطان احنا ما بنقولش انك تعذب نفسك وحنقول دلوقتي في العقوبات ازاي تعقب نفسك المعاقبة تكون بالامور المشروعة مش بالامور المكروهة او المحرمة شوفي عايز أدرب لك بعض الأمثلة سريعا على مجهدة النفس لأنه من أفضل الطرق بعض ما ذكرنا الخمس قواعد دول من أفضل الطرق وأسباب العلاج إنك تطلبي صحبة اما من إماء الله الصالحات مكتهدة علشان ملاحظة المكتهدين من أعظم الأسباب التي تؤدي إلى مجاهدة النفس كان بعضهم يقول كنت إذا اعترتني فترة لما كان حالي كده يبقى مش تمام وحس إن أنا عندي نوع من الفطور وشكل كده حقش في مود انتكاس كنت إذا اعترتني فترة في العبادة نظرت إلى أحوال محمد بن واتع وإلى اجتهاده فعملت على ذلك أسبوع وأنا أقول والله العظيم وبالتجربة الشخصية بعض مشايخنا كنت أسافر له، أذهب لمسافة بعيدة أسافر له، ليس لسماع درسه مش هي الدنيا الأساسية، وإنما لرؤيته. أنا شوف الشيخ بالشكل ده بالهمة دي بالمحافظة على الوقت ده أولع هو ده مطلوب إن عنيك تبقي شايفة دول، مش أعد بصالح على كل اللي حواليك، فتبص تلاقي نفسك ممكن تؤشيهم كلهم لأن كلهم يعني حوالهم مش بالشكل المطلوب. لا شوفي الأخت اللي بفضل الله عز وجل أدق في السن والنهاردة مخلصة القرآن ومخلصة الفرض العين عليها في العلم وما شاء الله مخلصة بعشرين كتاب واخداهم أو سمعهم على أهل العلم وما شاء الله عمل لها أوراد أنا دايما بذكركم بأحوال الناس دول وقولك إنه في ناس حواليك ويمكن جنبك وأنتي مش ذري بحالها وده مش عايز أقول بس هقوله خلاص ده من خفتك أن انت قاعدة مش داري الناس عاملة إيه في ناس من اللي كانوا بيحضروا معنا في الحلقات ما شاء الله لا قوة إلا بالله الاخت اثناء واربع ساعات الاخت ما شاء الله لا قوة إلا بالله بتختم كل ثلاث أو أنا معرفتهش الكلام ده إلا لما بتيجي من الأخوات مثلا بتذكر حال وبتيجي تقول يا شيخ أنا بعمل كذا فأنا عندي كذا فلما ببصي على الأحوال تقولي لا حاولة ولا قوة إلا بالله الأخوات التانين دول فين ما بيعملوش كده ليه هو ده انت ليه ما بتستفزكيش احوال ناس صالحات حواليكي تيجي تقعد تقولي تلاقي بس في ناس تقعد تفقق تقعد تقولك ده المعلمة فلانة دي ما شاء الله لقوة إلا بالله دي كانت وكانت وكانت وبقت وبقت وبقت ومعاملة ومسوية وانت هتقعد كل الكلام ان انت تقعد تفرجي وانت فين هتعملي ايه خذ الامر على محمل الجد هو ده نؤية المكتهدات عشان كده لازم تصاحب الاخيار انت دلوقتي مهتمة بالعبادة انت مهتمة بالدعوة شوف الناس اللي سبقينك عاملين ايه ويستفزك ده شوف الناس بتسوي ايه وتسوي ايه واكتهدي ما تسبيش نفسك هكذا قال ابو الدرداء لولا ثلاث ما احببت العيشة يوما واحدة الضمأ لله بالهواجر العطش لله من كثرة الصيام والسجود لله في جوف الليل طول القيام. ومجالسة أقوام ينطقون أطيب الكلام كما ينطق أطيب التمر وإن أنا أعد في رفقة هؤلاء الصالحين هو ذلكا بيعلي الهمة عند أبي الدرداء رضي الله عنهم وكانت ابنة الربيع ابن خثيم تقول له يا أبتي ما لي أرى الناس ينامون وأنت لا تنام فيقول يا ابنتاه إن أباك يخاف البيات ولما رأت أم الربيع ما يلقى الربيع من البكاء والصهر نادته يا بني لعلك قتلت قتيلة قال نعم يا أماه قالت فمن هو حتى نطلب أهله فيعفو عنك فقالت فوالله لو يعلمون ما أنت فيه لرحموك وعفو عنك فقال يا أماه هي نفسي نفس الأمارة التي هي أحق بالقتل وقال رجل من النساك أتيت إبراهيم بن أدهم فوجدته قد صلى العشاء فقعدت أرقبه فلف نفسه بعباءه ثم رمى بنفسه فلم ينقلب من جنب إلى جنب الليل كله حتى طلع الفجر وأذن المؤذن إلى الصلاة ولم يحدث وضوءه فحاك ذلك في صدري فقلت له رحمك الله قد نمت الليل كله متاجعة ثم لم تجدد الوضوء فقال كنت الليلة كله جائلا في رياض الجنة أحيانا وفي أودية النار أحيانا فهل في ذلك نوم؟ ما نمش من التفكر اللي أنا بطلبك به إن بالك يبقى مشغول بالمعاني دي بالله عليك بالله عليك بيجي المعنى ده عليك في الخلوة تبقى قعدة كده بتفكري في الجنة وتفكري في النار وتفكري في مشاهد يوم القيامة وتفكري في المصير بيجي على بالك فذكر الجنة يولد عندك الرجاء وذكر النار يولد عندك الخوف ولا لما بتقود بتسرحي بتسرحي في مشاكلك الشخصية وحعمل ايه وحسوي ايه وليه فلانة بتسوى كذا وليه علاني يتصرف معايا بتصرف الفلاني وليه, وليه وليه وليه مشغولة بايه ويروى عن رجل من اصحاب علي ابن ابي طالب رضي الله عنه انه قال صليتو خلف علي رضي الله تعالى عنه الفجر فلما انفتل عن يمينه وعليه كآبة فمكث حتى طلعت الشمس ثم قلب يده وقال والله لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وما أرى اليوم شيئا يشبههم كانوا يسبحون شعثا غبرا صفرا قد باتوا لله سجدا وقياما يتلون كتاب الله يراوحون بين أقدامهم وجباههم وكانوا إذا ذكروا الله مادوا كما يميد الشجر في يوم الريح يضطربوا يعني لما صلى الفجر وبص على وشوش الناس لا الناس لسه صحية من النوم فقال ايه ده فين الناس اللي الواحد نشأ وسطيهم فين الصحابة اللي كانوا تبص عليهم ساعة صلاة الفجر تلاقيهم مصفرين واضح عليهم اثار الاجتهاد في الطاعة طول الليل فين اللي كانوا اذا ذكر الله اضطربت قلوبهم وهملت اعينهم حتى تبل ثيابهم وبكوا من خشية الله وكأن القوم باتوا غافلين بيقولوا كأن الناس بائد بيتنام ولف بلها في هذا الزمان انظري إلى النبي محمد الذي كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه انظري إلى حزيفة ابن اليمان والحديث صحيح مسلم لما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترصلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع النبي صلى بخامس تجزاء في ركع والكلام ده ما كانش في رمضان عشان بس يعني ما نقولش ان احنا جل الطاعة بيكون في رمضان ده في وقت غير رمضان النبي صلى ركع بنحو الخمس تجزاء واكثر ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحو من قيامه قعد راكع على نحو المقدار وده تقريبا سنة مهجورة تماما انه داري كده خمس تجزاء ياخدوا معاك قد ايه قراءة لو بتقري يا ستي بسرعة يعني هتاخدي جزء في ثلث ساعة الخمس تجزاء دول ياخدوا معاك نحو مثلا ساعتين إلا ثلث طيب قول يا ستي ساعتين في حد في الدنيا سمعتي عنها أو شفتيها ركعت ساعتين يا شيخ انت مشدد علينا قوي النهار ده أنا بقول قمة الامتثال يعني الأسوة عشان بديك سأل انا بقولكش زي ما ذكرت لك في قواعد التعامل مع نفسي ما بقولكش روحي في ركعة صليها ساعتين بخمس تجزاء واركعي ساعتين بس انا بقولك شوفي اجتهاد سيدك وحبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم قد ايه عشان على الاقل طب يا ستي صلي انتي ربع ساعة او نص ساعة واركعيلك عشر دقائق وأعد سبحي كثيرا وكان يقول حذيفة فكان ركوعه نحو من قيامه ثم قال سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد ثم قام قياما طويلة قريبا مما ركع ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى فكان سجوده قريبا من قيامه شوفي الأسوى الحسنة كيف كان صلى الله عليه وسلم بصفة الصفوة كان ابن المبارك يقول إن الصالحين كانت أنفسهم تواتيهم على الخير عفواً وإن أنفسنا لا تواتين إلا كرها فلا بد أن نجاهد أنفسنا وكان ابن المنكدر كما في سير عالم النبلاء يقول كابت نفسي جاهدت نفسي أربعين سنة حتى استقامت عشان كده المجاهد لا بد من الصبر حتى تصله بس ما تقوليش صبر وقت طيب خلاص ما انت المشكلة المسألة محتاجة وقت انا بسمع الكلام ده كتير قوي من الاخوات كل ما نيجي نقول قافة تقول ما هو يا شيخ مش من بكرة هتخليني متوابعة انت اوذكرنا الكبر وبعد كده قدرنا التواضع عايزني خلاص في يوم وليل حبقى كده محتاجة وقت محتاجة وقت طب ماشي محتاجة وقت ايه الحاجات العملية اللي انت عملتيها من ساعة ما مذ... سمعتي درس التواضع لغاية دلوقتي والله في الاول اتشحنت حبتين ورجعت وقيت لا لا لا انا موضوع الكبر ده لازم اخد فيه صرفة مش هينفع كده ده بيقول ذرة كبر اتدخل النار ده تحرم عليه الجنة لا لا لا ان الله لا يحب المستكبرين لا لا لا خلاص انا هبطل الموضوع ده وبعد كده مفيش اعمال من ساعتها لغاية دلوقتي ايه الامور العملية والتجارب اللي انت خطيها علشان تتخلصي من الكبر اللي سمع درس التسخط وسمعت زعلانا من ربنا وبعد كده قالت اه والله ده انت يا شيخ مستنا عالجرح ايدك لمست الجرح والله واسمع ويجي التعليقات طب تمام عملتي ايه بقى عشان ترضي قلبك عن الله سمعت درس الرضا ايه الشيء اللي اتغير جددت ايمانك بدأت ترضي قلبك عن ربك ولا برضه تسمع الدرس وتتشحني حبتين وبعد كده محلك سر يبقى مفيش مجاهدة لما تسمعي الكلام ده اللي بيجاهد نفسه أربعين سنة انه كل شوية بيخد تجارب وتجارب وتجارب وتجارب علشان توصل النفس انها تبقى نفس مطمئنة ايه التجارب اللي انت يخطيها علشان كده مش عايزين نضحك على نفسينا ايه المجالات اللي انت ترودي فيها نفسك احنا قلنا المفروض أرود نفسي ذكرنا بعض الحاجات أرود نفسي في موضوع العلم والعمل والدعوة هذه الأمور والعوائد والعوائق والعلاق لكن تعالي ناخد الموضوع بشكل تفصيلي شوية مثلا خذوا الكتاب ده وده الواجب العمل الثاني بالنسبة لكم بعد ما قلنا الكشكول اللي قلنا فيه حب للجنة الواجب العمل الثاني في كتاب اسمه عيوب النفس لأبي عبد الرحمن السولمي كتاب حلو قوي وممتاز جدا وهو بيكتب العيب يقولك ومن عيوبها كذا وبعد كده يروح قال ومداوتها كذا هو الكتاب محتاج شرح لانه برضو يعني الكتب القديمة دي بتبقى محتاجة شوية شرح لانه فيه برضو بعض المصطلحات وبعض الكلمات بتحتاج شوية منك بس اقتني الكتاب اقتني الكتاب علشان خاطر كتير حيفيدك في بعض الحاجات وانا اخترت لك من الكتاب ده بعض العيوب علشان خاطر نشوف حنجاهد نفسنا ازاي نطبق عمل ازاي من عيوب النفس قال الفطور في الطاعة كلنا عندنا المشكلة دي طبعا قال الأخطر عدم الاهتمام بالتقصير أنا قصرت في كذا وخلاص اتعودت على التقصير شيئا فشيئا ما بيتش أبكر ما بيتش أصلا أحاسب نفسي هو أنا عملت كذا ولا ما عملتش خلاص بقى ما أنا عامل ايه التجارب كلها فاشلة ما أنا في الحل تادي فمش مشكلة نبص على حاجة تانية وما بيتش اهتم أصلا أنا قصرت في هذا الجانب ولا لا دي المرتبة التانية قالوا اشد منها من لا ترى تقصيرها او فتورها اصلا في واحدة مقصرة ولو اي حد حكم على اعمالها يقول دي مش حال ملتزمة ابدا ولا على بالها هي مشغولة بشوية حاجات الحاجات دي بتحقق المعنى هي شكلها لفس حجاب شرعه لفس نقاب تبقى اخت ثاني حاجة برضو الكلمات المستفاقة على ألسنة الأخوات بتقولها المجالس اللي بتروحها الأخوات بتعملها شوية الديكورات دي شوية الاكسسوارات اكسسوارات إيمانية هو شكل بس لكن من جوة سلوكيات سوء أخلاق إلى أبعد ما تقول في السوق عندها مشاكل كتير رواسب جاهليه وتشوفي منها البلوي كلها ولا على بالها ليه؟ لانها مشغولة بالديكور ده فدي اشد منها ما لا ترى تقصيرها او فطورها اصلا الاخطر بقى التي تعتقد عكس ذلك تقولك مين قال ان الدين كده اصلا مين قال اللي هي يعني لما تيجي تقول لها يا اختها يعني الجانب الفلاني ده انت تشوف ده بالك ان انت محتاجة ان تتركز فيه تقولك هو الدين كده مين قالك ان الدين كده يا اختي الموضوع مش كده خالص ده حتى تانية دي بقى خالص التي تعتقد عكس ذلك فترى انها ملتزمة وأنها على خير. بس لما تيجي تتكلم طبعا تقولك والله يا أختي أنا مقصرة وأنا والله ربنا يعلم سام جواها شايف أنها زي الفل على الأقل أحسن من غيرها على الأقل أفضل من المتبرجة على الأقل أحسن من الأيام اللي كانت فيها في الجاهلية يعني خيره وهذا هو تزين النفس فمن عيوب النفس تزين النفس قال الله جل وعلا في سورة فاطر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 فتذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون وقال جل وعلا في سورة محمد أفمن كان على بينة من رب كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم روضي نفسك أختاء العلاج يبقى دوام اللج دوام التضرع لله ملازمة الذكر قراءة القرآن البحث عن ما يرضيه انك تشوفي عباد الله الصالحين وتسأليهم انهم يدعولك يمكن إن ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليك سبيل الطاعة وسبيل الخدمة من خلال دعوة من امرأة صالحة او من رجل صالح اروضي نفسك ثانيا من رؤيتك لنفسك او عملك وسط الناس السلف كان الواحد منهم يقول عكسنا كان اذا وقف في موقف يذكرون الله فيه الناس لما توقف مثلا في عرفات كان الواحد منهم يقول رأيت أقواما لولا لأني كنت معهم لرجوت أن يغفر الله لهم دايما باطس على نفسه لما تروضي نفسك هنا تعلمي أن الله وإن غفر لك ذنبك فقد رآك وأنت عاصي ألا تستحي؟ قال الفضيل وَسَوْ وَسَوْ أَتَاهُ مِنْكَ وَإِنْ عَفَوْتِ ربك شافك وانت بتعصي ولا على بالك وشغل نفسك بشوية أعمال ولا بشوية أحوال وحسب نفسك وأنت أدرى الناس بما أنت عليه روضي نفسك ثالثا بأن تمنعيها عن الشهوات لأن الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات اللي عايزة طريق ربنا سبحانه وتعالى لازم تروض نفسها على الصهر وقلت النوم بالشكل اللي فيه الاعتدال طبعا تقلل من نومها بدل ما بتنام كل يوم بالتمن فاعات والتسع ساعات تبقى تنام على الاقل خليهم سبعة خليهم ستة وقفي على ستة دي وليه ما تبقيت زي الاخوات الثانيين دربي نفسك المسألة محتاجة تدريب عشان ما يفسدش قلبك فضول المنام تعود نفسها على الصيام وتتحمل الجوع والعطش عشان ربنا يحفظها من فضول الطعام اللي بيفسد القلب تعود نفسها على قلة الخلطة على انها يكون لها حظ من التبتل والانقطاع لله والاعتكاف وعكوف القلب على الله عز وجل بقلة الخلطة وبالاعتزال لتتجنب فضول المخالطة تروض نفسها على الصمت بطل كلام. بطل لغو بطل ترثرة لتتجنبي فضول الكلام ما هم خمس مفسدات التعلق بغير الله وفضول المنام وفضول الطعام وفضول المخالطة وفضول الكلام هم دول اللي بيفسدوا عليك حالك مع ربنا سبحانه وتعالى ولازم تشوفي صرف في المعاني دي عشان قلبك يصلح روضي نفسك رابعا عن الخواطر ما بيجيش على بالك خواطر رضيئة خواطر سيئة ما بتتفكريش او لم أرد عينك على مشهد معين في الشارع ولا كذا ولا كذا ولا لما تفتكر شيء من الاشياء التي كانت في الجاهلية فتأتي الخواطر السيئة ازاي تروضي نفسك على ذلك اول حاجة انك تردي الخاطر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللازم في قال يأتي الشيطان احدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي هذه القصة بقى استعذ وانتهي يعني انتهى الخاطر جاي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم انتهى أقوم أتحرك أغير من وضعي عشان الخاطر ما استرسلش فيه قديم الذكر الزم الخوف واعرف ان ربنا مطلعا لف سرك مطلعا لف باطنك وان بالقول فإنه يعلم السر وأخفى قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيمة استاحي من ان ربنا سبحانه وتعالى ينظر الى قلبك فيجد تلك الخواطر رضيئة ابن القيم ليه فائدة في كتابه الفوائد جميلة جدا بيقول ايه في قصة الخواطر دي لك اول ما تجيلك الخاطر ادفعيها وإلا هتبقى فكرة وإلا هتبقى عزيمة وإلا هتبقى شهوة وبعد كده هتبقى فعل وبعد كده هتعتاد الفعل هيبقى صعب عليك ان تتغيري وتجهدي نفسك فلو جاهدي نفسك في أول شيء وحرصتي الخاطر الموضوع ينتهي جاهدي نفسك من الغفلة من التواني من الإصرار من التسويف من طول الأمل الكلام ده كله مطلوب أن أنت تاخذ بالك منه روضي نفسك ما تنشغليش بتزين الظاهر وباطنك خراب روضي نفسك ما تسيبيش نفسك لي الكسل ما تسيبيش نفسك ليه المعاني السيئة اوعي يكون جواكي معاني التصخط ولا الكبر ولا العلو في الأرض رودي نفسك فلا تظهري عملك ولا تتزيني للناس هو ده المطلوب المطلوب منك يا أختاه عشان تاخدي الموضوع على محمل الجد هنتكلم كلام عملي هقولك تعملي اي عملي تعالي بخطوات عملية واحد في بحاجة انت بتتأثري بها جدا مثلا انت بتتأثري بموعظة بسماع شريط شيخ معين او بقراءة الكتاب معين فيه ذكر لمشاهد القيامة مثلا ومكن محدة تانية مثلا يكون المفتاح بالنسبة لها انها تعود مرضى تروح مستشفى وتدخل حالات حرجة وتشوف الكلام ده تتأثر جدا ممكن واحدة تبقى بالنسبة لها زيارة قبر بعض الناس بينفعهم غير كده خالص بينفعهم خطاب الرجاء لما يذكر لهم الجنة وينذكر لهم المعاني اللي تحببهم في الدار الآخرة يبقى ده عامل من العوامل المؤثرة جدا بالنسبة لهم انها تبدأ تجاهد نفسها في طاعة الرب تبارك وتعالى وفي ناس ما بيجوش الا بالخوف المطلوب انك تضعي نفسك تحت هذه المؤثرات لتتولد عندك الرغبة للمجاهدة احنا عملنا استبيان لهذا الدرس وسألنا الناس انتو ايه الشيء اللي غيركم ايه الشيء اللي خلاكي متزمتي ايه الشيء اللي من بعديه بدأتي بالفعل تاخدي خطوات في الطريق الى الله عز وجل اغلب النتيجة اللي جت في الاستبيان كانت ان بداية التغيير والمجاهدة كانت من سماع موعظة عشان كده يبقى موضوع سماع الموعظ ده من اهم من ما يكون تاني حاجة كافكار عملية احنا قلنا النهاردة كشكو حبي للجنة ودايما يبقى معاك كشكول تاني لآيات الوعد والوعيد الآيات اللي بتحببك قوي والآيات اللي بتخوفك دايما تبقى حطها قدام عينيك وتقرأيها وتمرريها على القلب ده بيعمل زجر وتحفيز للنفس تعالي بشكل عملي نحدد عيد وهو ده بقى من هنا هنبتدل المتابعة ومن هنا وضع الدرس هيختلف واللي هتاخد الموضوع بمحمل الجد يبقى سيبارك لها واللي هتبقى كالعادة الاحوال اللي انا عارفها من حوال الاخوات فلا تلومن إلا نفسها عايزين نعمل ايه عايزين دلوقتي كل اللي قاعدين يطلع ألم وقلم وتكتب حالا عيب او مشكلة معينة او واجب طاعة هتلزم بي نفسها على مدى الاسبوع ده اكتبي اسمك او اكتبي اي شيء يبين انت مين وحطي شيء عشان نتحاسب على المعاني دي عشان تبقى تربيه حددي عيب معين إنت عارف من نفسك زي إيه مثلاً أنا عندي مشكلة في الكبر أنا عندي مشكلة في الرئة أنا عندي مشكلة في العجب أنا عندي مشكلة في الغرور أنا عندي مشكلة يأس تسخط أنا بضيع وقت كتير أنا بتكلم كتير أنا بنام كتير أنا بجد قلبي متعلق بغرب ربنا أنا الدنيا للأسف ملهي أنا عندي مشاكل كتير نحدد مشكلة وابتدي استجمعي كل وسائل التحفيز من قراءة من سمع انظري في التضيقات اللي انت دايما القافة دي بتظهر فيها يعني انا عندي كبر الكبر ده بيظهر في ايه لما بتعامل مع بعض الاخوات او لما باجي اتعامل مع اهلي لما بتعامل مع زوجي بيظهر الكلام ده في ايه في كذا يبقى ابتدي احدد المشكلة دي وابتدي حولي اللي حواليك يساعدوك يعني نصيحة والدتك صديقتك الحميمة زوجك يعني له قليله او قوليلها بالله لما تلاقيني مثلا عملت كذا نبهيني قل يا خد بالك حنعمل كده تاني مش احنا قلنا خلاص مش هتخذ بالك من الحتة دي علشان خاطر تبقي حطة في بالك الغلطات اللي بتغلطي فين وعملي نظام المحاسبة اللي احنا قلناه في محاضرة الحاسبي على نفسك اللي هي المحاضرة اللي فاتت لما قلنا ان في درجات المحاسبة محاسبة قبل العمل ومحاسبة بعد العمل العلماء بيقولوا ايه المسألة بتمشي في القانون ده قانون المشارطة المراقبة المحاسبة المعاتبه المعاقبه المشارطه هي دي اللي هو تقوله ايه انا هشترط على نفسي اللي هي الورقه اللي انا بطالبك بيها دلوقتي انا باذن الله خلال هذا الاسبوع وليكم مثلا هنحط خلال الاسبوع ده زي ما كنا بنعمله على فترات متباعده ويمكن في ناس ما كانوش معانا ايام الواجبات العملية دي هندي واجب الواجب ده ايه الواجب ده هنبتدي ناخدكم كده بالراحة في الاول قالت عايزين تضع في ضعف وردك لو انت كل يوم جزء احنا عايزين تقرأي جزئين يبقى نص ختمة نصف ختمة كل يوم جزئين على مدى أسبوع وما فيش حد تتحجج بأي حجة ما تجيش تقول لي أصلي ووضعي وأحوالي والكلام ده جزئين كل يوم عشان لما نيجي نرفع بعد كده المعدلات الإيمانية تبقى وابع تاني فكده اشترطنا على نفسنا هو واجب عمله انتي مثلا هتقولي انا بجد هحط مسألة الكلام الكتير دي انا هبطل التليفونات بالشكل المعين وحجاهد نفسي على مدى أسبوع في الموضوع ده يبقى دي اسمها مشارطة تيجي بعد كده المراقبة إيه المراقبة طول الأسبوع بتلحظ تصرفاتك عملتي ايه وتسأل اللي حواليكي طب يا جماعة بجد بتغير يعني يا جماعة بجد حستوا ان فيه حاجة اختلفت احنا قلنا النصح الأمين اللي هو أقرب الناس ليكي اللي هياخد باله منك في الحتة دي دي المراقبة بعد كده ييجي المعاتبة جيت انتي اول يومين قريتي الورد بعدين جيت في اليوم الثالث مش عارف حصل لك ايه وجرالك ايه والكلام ده تبتدي تقف مع نفسك على طول تلحقي نفسك تستدرك الفات وبعدين وانا كل مرة بقى اتحط في اي وظيفة ولا اي مهمة دايما كده انا بقى كفاية عليا الكلام ده انا لازم انجح مع ربنا سبحانه وتعالى انا لازم اخد الموضوع بجد كفاية بقى حياة الله والعبث وكفاية الفوضى اللي انا عايشاها دي في ديني ديني بقى بل ما ينفعش ااقبل ربنا كده انت مش شايفة الاخوات اللي ماتوا في سن الظهور انت مش شايفة الاخوات اللي انتكسوا وكانوا جنبيك وبيحضروا معاكي والنهارده بقوا ربنا يستر علينا ربنا يستر علينا ويعافينا فتاخذ الموضوع كده تبتري تعذبي نفسك المعاقبه دي هي اللي بتولد الشحنة الايمانيه في نص الطريق بعد كده تيجي المعاقبة انت عاتبتي نفسك قلت يلا جيتي في اليوم الرابع وبرضو رحت قريت جزء احنا مطالبين بجزئين تعملي ايه بقى هنا ادي العقوبات اللي انا بقولك انها العقوبات الشرعية امنعها من شيء محبب انا كنت هخرج ده في فرح الاخت فلانة والله ما انا رايحه ده انا كنت عايز انزل النهاردة اشتري مش عارفة ايه عشان خطر ايه والله ما انا رايحه خلاص اجي انا كنت حروح انزل اشتري الفستان الفلاني او كنت مدخره مبلغ علشان اجيب بيه الاكسسوار الفلاني أو عشان اعمل كده طب والله العظيم هو لله صدق لله هو ده اللي بتعرف تتعامله على صده. تيجي تروح يحلف على نفسك والله اللي لذي لا كن مصليا بجزء القرآن لا كن مصليا ساعة من الوقت يبقى كده أعاقب نفسي بأن أنا أحلف عليها بطاعات. يجي كده موضوع الإيه؟ المعاقبة. طيب لازم بقى وانت بتقوم بالموضوع ده يبقى معك برضه أجندة بقى تلته بنسميها كشف العيوب. وتشوفي خطوات العلاج وتقيمي النتائج وتعرضيها بقى على معلمتك على الأخت الأكبر على المربي علشان تبقى فيها نوع من التقييم علشان ييجي يبصلك يقولك المشكلة ان أنت عندك كذا أنت بشخد بالك فأنت لازم تعملي كذا ابتدي عودي نفسك الأسبوع ده كمان على كذا وكذا عايزين نقلل شوية الكلام عايزين الموضوع موضوع النوم عايزين في موضوع الطعام الأسبوع ده كله حاولي تصومي أكتر حاولي تعملي كذا فيبتدي يديك الرشدة الإيمانية المناسبة بالنسبة لك يا أختا قفي مع نفسك لحظة صدق وقولي لها يا نفس كيف أنت غدا كيف أنت وقد ذهب أهل الجنة يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم كيف بك وقد حيل بينك وبينهم هل سينفعك الندم هل ستغني الحسرات هل سينفع طلب الرجوع عند الممات يا نفس كيف بك إذا جاءتك السكرات وبلغت الروح منك الطراق يا نفس كيف وقد صار إلى الله المساء يا نفس كيف بك إذا وقفت مع العباد يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها يا نفس بأي رجل ستخطين إذا نوديتي على رؤوس الأشاد بأي بدن ستقفين بين يدي رب العباد يوم التناد بأي لسان ستجيبي على ربك وهو يقول لك فعلت كذا يوم كذا يا نفس كفاك غرور كفاك من شهوات الدنيا الغرارة كفاك ألا تعلمين أنك ستبعثين ألا تظنين أنك ستلقين رب العالمين ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين يا نفس قد أزف الرحيم فتأهب يا نفس يا نفس فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل فيه الخليل ولا يركبن عليك فيه من الثرى ثقل ثقيل يا نفس اعتبري بمن سكن القبور بعض القصور فقال رب ارجعون لعلل اعمل صالحا فيما ترك يا نفس هي جنة الاوثان هو نعيم او جحيم هي سعادة او عذاب يا نفس إنها جنات تجري من تحتها الأنهار، لا يفنى شباب من يدخلها ولا تبلى ثيابهم، ينعمون ولا يبأسون، يحيون ولا يموتون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إنها وصية مسفق وصية رجل يريد لكم الخير بالله جاهدي في الله حق الجهاد جاهدي نفسك روضي نفسك خذ الأم على هذا المحمل من الجدية فإن الوقت يمر والعمر قصير ولا تعلمين هل ستكونين معنا؟ غداً أم أنها لحظة الفراق والوداع أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن يأخذ بأيدينا ونواصينا إليه أخذ الكرام عليه إنه ولي ذلك والقادر عليه يا حي قبل كل حي ويا حي بعد كل حي يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام برحمتك ربي أستغين برحمةك ربنا نستغين فأصلح لنا شأننا كله يا رب أصلح لنا شأننا كله يا رب يا رب ارزقنا الصدق والإخلاص وتقبل منا دعاءنا يا رب اجب دعوتنا يا رب يا رب أصلح لنا أمورنا يا رب أصلح لنا أمورنا نسألك العفو والعافية نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا أستر يا رب عوراتنا أستر عيوبنا أستر عيوبنا وتجاوز عن سيئاتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا واحفظنا من خلفنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بك ربنا أن نغتال من تحتنا ربنا كلنا ربنا كلنا ربنا كلنا ولا تكن علينا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أحبنا يا ربنا أحبنا يا ربنا ارزقنا حبك يا ربنا ارزقنا القرب منك يا ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا يا ربنا صرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان ضراما يا ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخافك يا ربنا إن بين أيديك فقراءك ببابك مساكينك ببابك محبوك ورجال فضلك ببابك فلا تطردنا ربنا عن جنابك فلا تتردنا ربنا عن جنابك لا تردنا خسرا لا تردنا خاسرين لا تردنا خائبين تولنا برحمتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ظننا فيك لا يخيب ظننا فيك لا يخيب